سبحانك ربي تتجلى في بسمه فجر قد هل في طلعه عصفور يغني للصبح يحيينا اهلا سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك ربي تتجلى في قطرة ماء تسقينا وترد الروح لصادينا والشجر الأخضر قد غنى وزهور الروض تنادينا في قطرة ماء تسقينا وترد الروح لصادينا والشجر الأخضر قد غنى وزهور روض تنادينا